وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا عن الله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 فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلِ الْعَمَلُ يَعْمَلُونَ وَلَيْنَ سَيْتَ الَّذِينَ أُنتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَضُنْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ عَهُمْ يَلْمُونَ أَلْ حَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُنْتَهَى فَسَابِقُوا الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرش فولي وجهك شطرم سجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرش فول وجك شطرا مسجيد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ليلا يكون للناس عليكم حجة للذين ظلموا منهم فاتخشوهم اخشوني ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تسادون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا السَّعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو أنكم بشيء من خوف وجوع ونقص من نموال ولنفس والثمرات.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 أولئك يلعنوهم الله ويلعنوهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصرحوا وبينوا, وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهو كفار أولئك على إذنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاه ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات ورض واختلاف والفوك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما, وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به مرضى بعد موتها وابت فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء وغضل آيات لقوم يقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله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 إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العزام وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فنتبرأ منك مِنَّا كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار يا أيها الناس كلوا مما في رض حنان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تلمون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ابن السبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يقلون شيئا ولا يسدون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 طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمى ورحم الخنزير وما أهل لغير الله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 إن الذين يَكْتُمُونَ ما أنزل الله من الكتاب وَيَشْرُونَ به ثمنا قليلا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهداء والعذاب بالبغفرة فما أصفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في كتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوه كوقب المشرق والمعرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفو لِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا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 فَامْنَعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتَبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُوا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَإِنْ اعْتَدَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُمْ عَذَابٌ لِلظَّالِمِينَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوصية لنواندين ونقرابين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 قاليكم لعلكم تستقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فبذطعام مساكين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 فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّرَفَ الْيَسُومُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا على سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ لَيَالٍ وَنُخرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْوُصُورَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْوُصُورَ ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما داكم ولعلك تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليس وليؤمنوا بي لعب لهم يرشدون أحل لكم للا تصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهم وافتغوا ما كتب الله لكم وكنوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط لب يعضوا من الخيط لسود من الفجر ثم أثموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تخربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإتم وأنتم تعلمون يسألونك عن له الله, الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تات من ظهورها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 إن الله لا يحب المعتدين وأقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم وهل فيثنات أشد من القتل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْسِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن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 أشر الحرام بشر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ولموا أن الله مع المتقين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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغن هدي وما هن فمن كان منكم مريضا لو به أذى من رأسه ففداتكم من صيام صدقهن ولو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيصر من الهدير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله ولاموا أن الله شديد العقاب، أن حج أشر معلومات. فَإِنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَّقُونَ يَوْمَ الْفَوَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلَهُم مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْحَرَامِ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 آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم